فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً ثَرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ